وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ يَسْمَعُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حقا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 وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنبَتنا بِهِ مِن كُلِّ زَوجٍ كَرِيمٍ هَذا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي ماذا خَلَقَ الذين مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمونَ فِي ضَلالٍ مبين.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 يا بني إنها إن تكُم مثل حبة من خردل فتَكُم في صخرة أو في السماوات فتَكُم فِي صخرة أو في السماوات أَوْ فِي الأرض يأتِ بها الله إن الله لطيف خبير